بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ضام أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة أما بعد إخوان المسلمين في كل مكان لقد ودعنا مؤخرا شيخنا وحبيبنا وإمامنا المجاهد المهاجر المرابط أسامة بلاد رحمه الله ذلك الجبل الأشم والبطل المغوار والفارس الفرار الذي تصدى للحملة الصليبية المعاصرة على الإسلام والمسلمين بلا كلل ولا ملذ مضى إلى ربه سبحانه بعد مشوار طويل من السير على الشوك والصبر على المشقة لم يغير ولم يبدل ولم يتزحزح قيد أنم عن مباذئه وعقيدته وعن إصراره على قتال أعدائه ورد صولتهم عن ديار الإسلام وادعنا بعد أن طلق الدنيا وانطلق منتمسا رضوان ربه وجناته آخذا بعنان فرسه باحثا عن مجد أمته مبتغيا القتل مظانة بين حر القصف وميادين الردى وحياظ الموت ولسان حاله يقول فلت أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإيشا يبارك على أوصال شلو ممزعي ولئن أحزننا اليوم فراقه رحمه الله فقد سرنا أن نال مبتغاه فشرفه الله وأحسن خاتمته بأكرم وأعلى مرتبة هي الشهادة في سبيل الله تلك المرتبة الكبيرة التي يسعى لها وينشدها كل مجاهد صادق وليس اليوم يوم بكاء وإن حق البكاء على مثله ولكنه يوم لتجديد البيعة والعهد مع الله تعالى يوم للتعاهد على الصأر والإصرار على النصر مهما تلفنا ذلك من ثمن ومن جهد أكز في المياه لواء يستنهض البحر صباح مساء يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البيضاء يا ويحهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء جرح يصيح على المدى وضحية تتلمس الفرية الحمراء أيها الأمريتان والصريبيون ووكلاؤهم وعبيدهم من المرتدين لقد جاء استشهاد أميرنا أسامة بن لادن رحمه الله ورميكم لجثته في البحر ليصب الزيت على نار الثأر والغضب الملتهبة أصلا في قلوبنا جاء ليؤجج مشاعر الكراهية لدى المسلمين جراء جرائمكم المستمرة واعتداءاتكم المتكررة على الإسلام وأهله فلن تزيد بفعلتكم هذه على أن أججتم نار الحرب وزدتموها سعيرا وزادت معها عداوة الأمة لكم ورغبتها في الانتقاب منكم والإفرار على مناجزتكم وهزيمتكم إنكم بقتلكم لشيخنا وغيره من قادة الجهاد لم ولن تقتل الجهاد ولا الإسلام بل سيظل رحمه الله خالدا في ذاكرة الأمة حيا في وجدانها وسيظل رمزا والرموز لا تموت وجبلا والجبال لا تزول وسيبقى أسطورة والأسطورة لا تنسى وها هي جموع المسلمين تهتف اليوم نحن كلنا أسامة ولو كان الجهاد ينتهي بموت أسامة لانتهى بمقتل الشيخ عبد الله عزام رحمه الله الذي أعقب استشهاده صحوة جهادية مباركة لا ذنا لتفيأ ظلالها ليومنا هذا وإذا كان استشهاد شيخنا عبد الله عزام يومئذ مؤذنا بسقوط الإمبراطورية الروسية وتفككها فإن استشهاد شيخنا أسامة اليوم له هو وبشرى عاجلة لدمار وانهيار الإمبراطورية الأمريكية وتفككها بإذن الله تعالى ألم يهزمها شيخنا على أكثر من صعيد ألم يتركها هي وحلفائها يتخبطون في أزمة مالية وهذه هزيمة اقتصادية ألم تهزم عسكريا في العراق وفي أفغانستان وإعلاميا على مستوى الفضائيات ومواقع الأنترنت وهزمت أخلاقية في بوانتانامو وأبو غريب وبذرام اليوم لأشد إصرارا على مواصلة طريقته وإنجاز المهمة العظيمة التي سعى لتحقيقها وضحى لأجلها لعمره وجهده وماله سنكون اليوم أكثر وثاءة من ذي قبل لمبادئه وسنستمر بإذن الله على المنهاج الذي رسم بدماء شهدائنا وأبطالنا وسنواصل مسيرة البذل والترطحية والعطاء وسنستمت إلى آخر قطرة من دمائنا في قتالكم وجهادكم يحدون قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا إنها بيئة عظيمة وصفقة مباركة قد تمت ولا نقيل ولا نستقيل فلا تفرحوا أيها الصليبيون واليهود وأعوالهم المرتبين فقد أبقى الله لكم ما يزوءكم وإن المعرفة مستمرة وإننا نهاهد الله على قتالكم ليس للجيل القادم فحسب بل حتى تقوم الساعة إن رسالتنا لكم واضحة وضوح الشمس لا نجاة لكم إلا بالانسحاب من أرضنا وبالتوقف عن نهب ثرواتنا وبكث دعمكم ومساندتكم للحكام المرتبين الفاسدين المفسدين ونذكركم بقسم شيخنا أسامة رحمه الله ونقول لكم والله لن تحلموا بالأمن مجرد حلم ما لم نعيشه واقعا في فلسطين وحتى تخرج جيوشكم من كل أراضي المسلمين إخوان المسلمين في كل مكان من كان يقادل من أجل أسامة فإن أسامة قد مات ومن كان يقاتل دفاعا عن دينه وأرضه وعرضه وأمته فالآن جاء الكتال وحمي الوطيف ودارت رح الحرب فالثبات الثبات والصبر الصبر حتى يحكم الله لنا بالنصر أو الشهادة فنلقى الأحبة محمدا وصحبه أخي إن نمت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود أخي فمضي لا تلتفت للورى طريقة قد خصبته الدماء ولا تلتفتها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء يقول ربنا تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة